جذر وسبب كل إدمان أريد أن أبحلم كيفية التغلب على الإدمان بطريقة غير تقليدية للغاية ولكنها فعالة بشكل لا يصدق وأود أن لك أنه يمكنك التغلب على أي إدمان الآن في راحة منزلك ومع كل نوع من أنواع الإدمان الذي تتوقعه مثل الشرب والمخدرات والتدخين والقمار إلى الأشخاص المدمنين على التسوق والأشخاص المدمنين للإنترن لدينا الكثير من الإدمان الجديد الآن ويعرف الإدمان على أنه الشيء الذي يأخذك بعيدا عن الشعور السيء ويأخذك إلى الشعور الجيد لذلك أي إدمان يمكن أن يخطر بذلك لقد عملت مع أشخاص مدمنين ووجدت شيئا مثيرا للاهتمام في كل مدمن عملت معه كل مدمن عملت معه كان لديه إيمان بأنه ليس كافيا أنا لست جي بما فيه الكفاية أنا لست جي بما يكفي أنا فقط لست كافيا وإذا كنت تعتقد أنك لست كافيا فاحزر فإنك ستحتاج اكثر إذا لم أكن كافيا فأنا بحاجة إلى المزيد من الأشياء أنا أتناول الطعام بشراهة لأنني لست كافيا أنا مدمن على السكر أو الكحول أو المخدرات أو المقامرة أو الشاشات انا مدمن على شيء يأخذني بعيدا عن الفراغ الذي لدي هنا لأنني أعتقد أنني لست كافيا وعندما نعالج المدمنين يجب أن نعالج عدم الاكتفاء قبل أن نعالج الادمان ويدخل هذا البرنامج الآن في العديد والعديد من مراكز إعادة التأهيل ومثال على ذلك شخص مدمن للأدرينالين في الرياضات الخطيرة لكنه في الواقع كاد أن يموت وهو يتزلج على الألواح وزوجته تقول له يجب أن يتوقف هذا الآن لديك طفلان قال لا أستطيع التوقف أنا مدمن على الأدرينالين لكنه أيضا كان يشعر بأنه ليس كافيا بعد ذلك للتغلب على الإدمان خذ دقيقة وقرر أن تقول كل يوم أنا كافيا مقتفي قد يبدو الأمر سخيفا لكن أعدك أن هذا هو القاسم المشترك وراء الإدمان؟ أريدك أن تضط تنبيه هاتفك مرتين في اليوم ليقول أنا كافي أنا مقتفي أريدك أن تجعلها خلفية شاشة التوقف الخاصة بك أريدك أن تكتبها، تقرأها، تحدثها، قلها كل يوم وعندما تقولها إنها تشبه وضع المستحضر على بشرة جفة إذا وضعت المستحضر على بشرة جفة فإنها تغوص في البشرة وتغذيك وعندما يبدأ المدن في قول أنا كافي فإنها تغص أيضا وتغذيه وعندما تبدأ في معرفة أنك كافي وتعتقد أنك كافي وتقبل أنك كافي لا توجد الحاجة إلى حشو لهذا الفراغ مهما كان هذا الحشو أريدك أن تستيقظ كل يوم وتكرر هذه العبارات أنا اكتفي أنا مهم لا شيء لأساهم به لا شيء لأقدمه للعالم ربما تعتقد تعتقد الآن أن هذا ليس صحيحا لكنه صحيح لذا نعم هناك مراكز لإعادة التأهيل وعيادات يمكنك الذهاب إليها لكن يمكنك التغلب على الإدمان والتغلب عليه من خلال الاستثمار وإخبار نفسك كل يوم أنك كافي وهو يعمل تماما وهذا بالنسبة للإدمان الذي له آثار جانبية أقل مثل الإدمان على السكر والإدمان على الرياضة المتطرفة والإدمان على شراء الأشياء وتخزين الأشياء والإدمان على قضاء الوقت امام الشاشه سيتم علاجها بشكل كبير بأن تعتقد أنك كافيا بالطبع إذا كان إدمانك للمخدرات القوية والكحول فقد تحتاج إلى دعم من البرامج المتخصصة سيتعين عليك مواجهة بعض الآثار الجانبية لذا من فضلك لا تصدق أنه لمجرد إدمانك على شيء كيميائي لا يمكنك التغلب عليه قم بتغييره واصلاحه أيضا من خلال الاستثمار في أنا كافي واسمحوا لي أن اختم باخباركم بهذا عندما تعتقد أنك لست كافياً ستحتاج دائماً إلى المزيد والمزيد من شيء ما، لكن عندما تعلم أنك كافي فأنت لست بحاجه إلى المزيد، يمكنك أن تقول حسن كل هذه الأشياء رائعة لكنني لست بحاجه إليها. بعد كل شيء، انظر حولك في منزلك إذا كنت مقتنزاً، انظر إلى كل الأشياء التي لديك إذا كان ذلك جعلك تشعر بالاكتفاء، لماذا تحتاج اكثر عندما تعلم أنك كافي لست بحاجة إلى المزيد من أي شيء أنت لست محتاجاً وأنت لست مدمناً على المديح لأنك كافي وعندما لا تكون كافياً لا يوجد شيء سوف يملأ لك هذا الفراغ. لكن يمكنك ملؤه الآن اليوم وكل يوم بإخبار نفسك أنك كافي ولذا مرة أخرى انتقل إلى التعليقات واكتب فقط أنا كافي وأكتب أنا مكتفي